واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون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 fabrusher hoe begadad alim. Oeide alim min ayatina. Shiea niet. Daar. Daar. Daar. Daar.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 وَإِنَّ الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى وَرَحْمَةٌ لقوم يوقنون أَمْ حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمَنُوا وعملوا الصالحات؟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 إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينا كما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم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 وَإِذَا قيل إِنَّ وعد الله حق وَالسَّاعَةُ لا ريب فيها قلتم ما ندري ما السَّاعَةُ إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين وَبَدَا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله Dank